بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُذِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يجليها لوqtdها الا الله فقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفيج عنها قل انما علمها عند الله ولكن ان اكثر الناس لا يعلمون